Bismillah. me 119. وعذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه 110. ألا يوم يأتيهم ليس مصر 129. عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 120. <تصفيق> ولئن أذقنا سَلَامٌ مِّنَّا رَحْمَةٌ فَمِنْهُم مَّن زَعَمَ إِنَّهُ ولئن أذقناه نعما بعد ضوا أمسته لَيَقُولَنَّ يقولن سيئات عني إنه لفرح فخور <تصفيق> إلا الذين صبا وعملوا صالحات أولائك لهم موفرة وأجر كبير فلا علَكَ بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك ان يقولوا, أن يقولوا girl أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثل ذي مفتريات وذعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إِن كنتم صادقين فإن لم تجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله أَنَّمَا أُنْزِلَ ما من كان يريد الحياة الدنيا وزينتان وفق إليهم أعمالهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يلخسون أولاد أَو بِقَمَاء صُنْعٌ فِيهَا وَاحَبِقَ مَا صُنْعٌ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أفمن كان على بينة من وبيه ويتلوه شاهد منه ويت 117. شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إِنَّهُ الحق كَمْ لَنَا بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ multimassal-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 يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبقى اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالح وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة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 <تصفيق> إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومهم ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرئي، بادي الرئي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ذهينة ربي وأتاني رحمة, وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعم عليكم ان 117. لكني أراكم قوما تجهلون 118. افلا تذكرون تعيدونا <تصفيق> انهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فسوف تعلمون من يائي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها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 سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم وحال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فكان مِنَ الْمُضْرَقِينَ وقيل يا رب ما أقول عين وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستر على الجود وَدِي وَنْتِ لِوَدٍّ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَأَنْتَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رب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 أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وتوحمني أكن من الخاسرين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 افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء يرسل السماء عليكم مدرارا ويزلكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتعلوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم درارة يرسل السماء إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئنا ببينة وما نحن بتاركي آليتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن تراك بعض آلنا نبيس. قال إني أشهد الله وشهد أن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 اني على صراط مستقيم فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت بي اليكم ويسلم تخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أَمْرُنَا نجينا وَالَّذِينَ والذين ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات رب وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار واتبعوا كل جبار بعو في هذه الدنيا لمن توع ويوم القيامة. ألا إن عاداً كفروا ربهم ألا غعدا لعد قومهم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعْبُدُوا الله ما لكم من إله غيره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 إن ربي قريب مجيب هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاسم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم في ذا تغفره ثم توبوا إليه إن ربي قريب قالوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِي نَا مَرْجُواً هذا هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ ما يعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون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 تقول في أوضل الله في أوضل الله ولا تمس. قوم عذاب قريب، نقريب فان قومها فقال تمتعوا في ذلك فلاتى ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا نَجَّيْنَا صَالِحُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِ منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز 119. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ثمود كفروا ربهم ألا غضل ثمود ولقد جاء 117. رسلنا إبراهيم في البشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أنجاب النير فلم ما راى لا توصل الى انكره 119. قالوا, قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم وامرأته قائمة فضحك فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيز 117. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت 118. إنه حميد مجيد قالت يا رجل أألي دون عجوز وهذا فعل لي شيخ إن هذا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 يجادلنا في قوم إن إبراهيم لحليم أواهم يا إبراهيم أعرض عنها ولما جاءت رسلنا رُسُلُنَا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وَجَاءَهُ قَوْمُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيْدِ ZANG ah. ليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لعله ما نريد قالوا يا نوح إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من 117. لا أحد إلا امرأة 118. مصيب ما أصابه ان موعده صبح. أليس الصبح بقريب قال أما جاء طرنا عليها حجرة من سجِيل موضود مسومة عند ربك وما هي من ال... وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ولا تنقص Mm-hmm. 119. وما أريد أن أخالفكم إلى ما انهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح أماس فاقطع وما ثوفي إلا بالله عليه توكلت وإلى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 وما قول منكم ببعيد 118. واستغفروا ربكم ثم ولا القرض او وَمَا زَادُوهُمْ غَيْوَةَ تْبِيبِ Oh Want ik de السيئة Wauw!